هذا الحديث خرجه مسلم من ر و ا ي ة قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد ومن و ر ابي ي إسماعيل ة ن عن رجاء أ ب ه عن أبي سعيد وعنده في حديث طارق قال أ و ل من ب د أ ب ا ل خ ط ب ة يوم العيد قبل ا ل ص ل ا ة مروان فقام إ ل ي ه رجل فقال ا ل ص ل ا ة قبل ا ل خ ط ب ة فقال قد ترك ما هنالك فقال أ ب و سعيد أ م ا هذا فقد قضى ما عليه ثم روى هذا الحديث وقد روي معناه من وجوه أ خ ر فخرج مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أ م ة قبلي إ ل ا كان له من أ م ت ه حواريون و أ ص ح ا ب ياخذون بسنته ويقتدون ب أ م ر ه ثم إ ن ه ا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون لا فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من ا ل إ ي م ا ن ح ب ة خردل وروى سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيصيب أ م ت ي في آ خ ر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لا ينجو منه إ ل ا رجل عرف دين الله بلسانه ويده وقلبه فذلك الذي سبقت له السوابق له سبقت ورجل عرف دين الله فصدق به و ل ل أ و ل عليه س ا ب ق ة ورجل عرف دين الله فسكت ف إ ن ر أ ى من يعمل بخير أ ح ب ه عليه و إ ن ر أ ى من يعمل بباطل أ ب غ ض ه عليه فذلك الذي ينجو على إ ب ط ا ئ ه وهذا غريب و إ س ن ا د ه منقطع وخرج ا ل إ س م ا ع ي ل ي من حديث أ ب ي هرون ا العبدي وهو ضعيف جدا عن مولى ل عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توشك هذه الأمة أن تهلك إلا ثلاثة نفر رجل أنكر بيده وبلسانه وبقلبه وقلبه وبيده أنكر هذه بيده بيده فبلسانه بلسانه الأمة إلا ثلاثة رجل أن نفر فإن جبن فإن جبن فبقلبه بن الأوزاعي علي هانئ وخرج رواية عمير أيضا من رواية الأوزاعي عن عمير بن هانئ عن سيكون م ع ا ل ن ب صلى الله عليه وسلم يقول ي س بعدي فتن لا يستطيع المؤمن فيها أ ن يغير بيد ولا بلسان قلت يا رسول الله وكيف ذاك قال ينكرونه بقلوبهم قلت يا رسول الله يا وهل ينقص ذلك إ ي م ا ن ه م شيئا قال لا إ ل ا كما ينقص القطر من الصفا وهذا الاسناد منقطع وخرج الطبراني معناه من الصامت وسلم المنكر منه عبادة عن عليه ضعيف على عليه بن النبي بإسناد إنكار وأن إنكاره الله الأحاديث كلها القدرة بالقلب لا هذه حديث بحسب بد وجوب صلى فذلت فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الايمان من قلبه وقد روي عن ابي جحيفه قال ق قال ان ل علي إ اول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بايديكم ثم الجهاد بالسنتكم ثم الجهاد بقلوبكم فمن لم يعرف قلبه المعروف فجعل أعلاه أسفله أعلاه وسمع ابن مسعود رجلا يقول هلك من لم ي أ م ر بالمعروف ولم ينه عن المنكر فقال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر يشير يسقط يعرفه معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض إلى بالقلب لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك أن أحد عن فمن وقال أ م فإنما ا الإنكار باللسان واليد ا ا ل يجب بحسب ط ة و ق ابن مسعود يوشك من عاش منكم أ ن يرى منكرا لا يستطيع له غير أ ن يعلم الله من قلبه أ ن ه له كاره وفي سنن ابي داود عن العرس بن عميره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا عملت الخطيئه في الارض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها على إ ن ك ا ر ه ا ولم ينكرها ل أ ن الرضا بالخطايا من أ ق ب ح المحرمات ويفوت به إ ن ك ا ر ا ل خ ط ي ئ ة بالقلب وهو الأحوال وخرج وسلم هريرة الله عليه فرض في على عن عن كل مسلم لا حال الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال من من يسقط ابن أبي حديث أبي أحد من حضر معصية حضر فتبين ك فكأنه فكأنه ر حضرها ه ه عنها ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها وهذا مثل الذي قبله ا غاب غاب الذي ف ومن مثل بهذا أ ن ا ل إ ن ك ا ر بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال و أ م ا ا ل إ ن ك ا ر باليد واللسان فبحسب القدرة كما في حديث أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أ ن يغيروا فلا يغيروا إ ل ا يوشك ان يعمهم الله بعقاب فرجه اللفظ بهذا أبو داود بهذا اللفظ وقال قال قوم شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أ ك ث ر ممن يعمله وخرج أ ي ض ا من حديث جرير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم يموتوا يغيروا فلا إلا الله بعقاب يكون يخدرون أن يغيرون أن رجل عليه قبل في وخرج ه ايضا ل ولفظه إ م م أحمد ما من قوم ا ع بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله فلم إلا عمهم الله بعقاب م فيهم هم ممن فلم ل إلا الله يغيروه ي وأكثر أ وخرج أيضا من حديث عدي بن ع م ي ر ة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله لا يعذب العامه بعمل ا ل خ ا ص ة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أ ن ينكروه فلا ينكرونه ف إ ذ ا فعلوا ذلك عذب الله الخاصه والعامة وخرج أيضا والعامه و ب أبي ن من ماجة ا حديث سعيد س م ت ل صلى الله عليه ل ن ب ي و س يقول ل ل إن ا ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول يوم ما منعك؟ حتى إ ذ ا ر أ ي ت المنكر أ ن تنكره ف إ ذ ا لقن الله عبدا حجته قال يا رب ي رجوتك وفرقت الناس ف أ م ا ما خرجه الترمذي وابن وسلم يقولوا ماجة أيضا النبي الله قال في خطبته ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أبي خطبته هيبة من عن أنه يمنعن أن حديث سعيد عليه في صلى بحق إ ذ ا علمه وبكى أ ب و سعيد وقال قد والله ر أ ي ن ا أ ش ي ا ء فهبنا وخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د وزاد فيه ف إ ن ه لا يقرب من أ ج ل ولا ي ب ا ع ل من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم وكذلك خرج الإمام أحمد وابن يقال يذكر بعظيم بحق الإمام ماجة وكذلك خرج من حديث أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحقر أ ح د ك م نفسه قالوا يا رسول الله كيف يحقر أ ح د ن ا نفسه قال يرى أ م ر الله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله له يوم القيامه ة خشية ما منعك أن تقول كذا وكذا فيقول حشية الناس ا أن تقول فيقول فيقول ل ل فيه إ ي ا ي كنت أ ح ق أ ن تخشى فهذان الحديثان محمولان على أ ن يكون المانع له من ا ل إ ن ك ا ر مجرد ا ل ه ي ب ة دون الخوف المسقط ل ل إ ن ك ا ر قال سعيد بن جبير ر آمر بالمعروف قلت لابن عباس آمر السلطان ل عباس وأنهاه ا عن ن م ك قال إ ن خفت أ ن يقتلك فلا ثم عدت فقال لي مثل ذلك ثم مثل عدت فقال لي مثل ذلك وقال إ ن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه وقال طاووس أ ت ى رجل ابن عباس فقال أ ل ا أ ق و م إ ل ى هذا السلطان فامره و ا ن ه ى ق ا ل لا تكن له ف ت ن ة قال أ ف ر أ ي ت إ ن أ م ر ن ي ب م ع ص ي ة الله قال ذلك الذي تريد فكن حينئذ رجلا وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه يخلف بيده الحديث يدل باليد خلوف على الأمراء فمن فهو من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن الحديث وهذا يدل على جهاد وهذا وقد استنكر ا ل إ م ا م أ ح م د هذا الحديث في ر و ا ي ة أ ب ي داود وقال هو خلاف ا ل أ ح ا د ي ث التي أمر رسول امر ل ل صلى الله عليه ل ه و س فيها ا ب ب ل ص على ج و رسول الأئمة وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا ذلك بأن وقد ي عن ت القتال ل ز م ق د نص ع ى ذلك أحمد أ ي ض الله في رواية ا ص ح ف ق ا التغيير باليد ا ليس ل ي ب س والسلاح وحينئذ فجهاد ا ل أ م ر ا ء باليد أ ن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أ ن يريق خمورهم أ و يكسر آ ل ا ت الملاهي التي لهم ذلك يبطل الظلم له على ذلك وكل هذا جائز وليس بيده به هذا هو ما أمروا من من ونحو أو إن كان باب قدرة جائز ا ق ت لهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه ف إ ن هذا أ ك ث ر ما يخشى منه أ ن يقتل الامر وحده و أ م ا الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إ ل ى سفك دماء المسلمين نعم إن الإنكار أن جيرانه ينبغي حينئذ على على التعرض الإقدام الملوك لم لهم خشي في على على أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي له أو لما فيه من تعدي ا ل أ ذ ى إ ل ى غيره كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف أ و الصوت أ و الحبس أ و القيد أ و النفي أ و أ خ ذ المال أ و نحو ذلك من ا ل أ ذ ى سقط وإسحاق وقد أمرهم أئمة وأحمد ونهيهم منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم نصب على ذلك قال أ ح م د لا يتعرض للسلطان ف إ ن سيفه مسلول وقال ابن ش ب ر م ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد يجب على الواحد أ ن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليهم مصابرة أكثر من ذلك فإن خاف السبب عليهم ذلك فإن أكثر من يجب أو س م ا ع ا ل ك ل ل ا ا م س ي ء لم يسقط عنه ا ل إ ن ك ا ر بذلك ن ص عليه الامام إ م أحمد وإن ح ت ل احمد ل عليه أفضل عليه أ أ ذ ى وقوي فهو نص أيضا وقيل له أ ل ي س قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق انه ل ليس ل ل م م ؤ أن يذل نفسه أن نفسه من يذل يعرضها البلاء لما لا طاقة له طاقة ب قال ليس هذا من ذلك ويدل على ما قاله ما خرجه أ ب و داود وابن ماجه والترمذي من حديث أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أبي أمامة وفي الجهاد كلمة سلطان البزار جائر ابن ماجة معناه وخرج عد عند حديث مسند من بإسناد فيه جهالة عن أ ب ي ع ب ي د ة بن الجراح قال قلت يا رسول الله أ ي الشهداء أ ك ر م و ا على الله قال رجل قام إ ل ى إ م ا م جائر ف أ م ر ه بمعروف ونهاه عن منكر فقتله وقد روي معناه من وجوه أخر كلها فيها ضعف. واما حديث لا ينبغي للمؤمن أ ن يذل نفسه ف إ ن م ا يدل على أ ن ه إ ذ ا علم أ ن ه لا يطيق ا ل أ ذ ى ولا يصبر عليه ف إ ن ه لا يتعرض حينئذ للامر وهذا حق وانما إ ن م الكلام م في ع ل من نفسه ل كذلك قاله الأئمة ص ب ر كسفيان و أ ح م د والفضيل بن عياض وغيرهم وقد روي رواية داود نرجو وإن فهو وهذا محمول بالقلب قال بقلبه فقد أحمد يدل بيده بالإنكار أنكر أنكر صرح في أبي يخاف عن على على نحن إن أنه أفضل ما سلم كما الاكتفاء بذلك في ر وصحح ا واحد وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا ي غير يعلى في يعلم يقبل ة وقد أبو وجوب و حكى أحمد على أنه عن من منه وصحح القول بوجوبه وهو قول أ ك ث ر العلماء وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال يكون لك م ع ذ ر ة وهذا كما أ خ ب ر الله عن الذين أ ن ك ر و ا على المعتدين في السبت أ ن ه م قالوا لم ن قال لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أ و معذبهم عذابا شديدا قالوا م ع ذ ر ة إ ل ى ربكم ولعلهم يتقون س وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي يستدل الأمر ما على به عند عدم ن القبول ا ا ل و ت ففي ا ع به ف سنن أ ب ي داود وابن ماجه والترمذي عن أ ب ي ث ع ل ب ة الخشني أ ن ه قيل له كيف تقول في هذه ا ل آ ي ة عليكم أ ن ف س ك م فقال أ م ا والله لقد س أ ل ت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إ ذ ا ر أ ي ت شحا مطاعا و ه و ا متبعا ودنيا م ؤ ث ر ة و إ ع ج ا ب كل ذي ر أ ي ب ر أ ي ه فعليك بنفسك ودع عنك أ م ر العوام وفي سنن أ ب ي داود عن عبد الله بن ع م ر قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ذكر ا ل ف ت ن ة فقال إ ذ ا ر أ ي ت م الناس مرجت عهودهم وخفت أ م ا ن ا ت ه م وكانوا هكذا وشبك بين أ ص ا ب ع ه فقمت إ ل ي ه فقلت كيف أ ف ع ل عند ذلك جعلني الله فداك قال إ ل ز م بيتك وكذلك م ل عليك لسانك و خ بما تعرف ودع ما تعرف تنكر وعليك بأمر ودع ع و ي ب أ م روي خاصة نفسك عن ط ا ئ ف ة من ا ل ص ح ا ب ة في قوله تعالى عليكم بعد لا يضركم من ضل تديتم. قالوا لم يأتي تأويلها قالوا يضركم اهتديتم يأتي أنفسكم من إذا إ ن م ا ت أ و ي ل ه ا في آ خ ر الزمان وعن ابن مسعود قال إ ذ ا اختلفت القلوب و ا ل أ ه و ا ء و أ ل ب س ت م شيعا وذاق بعضكم ب أ س بعض ف ي أ م ر ا ل إ ن س ا ن حينئذ نفسه حينئذ ت أ و ي ل هذه ا ل آ ي ة وعن ابن عمر قال هذه ا ل آ ي ة ل أ ق و ا م يجيئون من بعدنا إ ن قالوا لم يقبل منهم وقال جبير بن نفير عن ج م ا ع ة من ا ل ص ح ا ب ة قالوا إ ذ ا ر أ ي ت شحا مطاعا وهوى متبعا و إ ع ج ا ب كل ذي ر أ ي ب ر أ ي ه فعليك بنفسك لا يضرك من ظ ل إ ذ ا اهتديت وعن مكحول قال لم يأتي تأويلها بعده لم قال يأتي إذا هاب ا ل وعن ا ظ و أ ك ر الحسن م و و ع فعليك ظ ي ن ن ذ ب ف ك يضرك لا م ضل إ ذ انه اهتديت و ع الحسن ن أ كان إ ذ ا تلا هذه ا ل آ ي ة قال يا لها من ث ق ة ما أ و ث ق ه ا ومن س ع ة ما أ و س ع ه ا وهذا كله قد يحمل على أ ن من عجز عن ا ل أ م ر بالمعروف أو خاف الضرر سقط عنه وكلام ابن عمر يدل على أ ن من علم أ ن ه لا يقبل منه لم يجب عليه كما حكي ر و ا ي ة عن أ ح م د وكذا قال ا ل أ و ز ا ع ي مرمن ترى أ ن يقبل منك وقوله وسلم وذلك بالمعروف بقلبه صلى الله عليه وسلم في الذي ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان يدل على أن الأمر أضعف في ينكر أن والنهي عن المنكر من خصال ا ل إ ي م ا ن ويدل على أ ن من قدر على خ ص ل ة من خصال ا ل إ ي م ا ن وفعلها كان أ ف ض ل ممن تركها عجزا عنها ويدل على ذلك أ ي ض ا قوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء أما نقصان دينها فإنها دينها الأيام والليالي لا تصلي يشير حق نقصان النساء أما لا تمكث إ ل ى أ ي ا م الحيض مع أ ن ه ا م م ن و ع ة من ا ل ص ل ا ة حينئذ وقد جعل ذلك نقصا في دينها فدل على أ ن من قدر على واجب وفعله فهو أ ف ض ل ممن عجز عنه وتركه و إ ن كان معذورا في تركه والله أ ع ل م وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا رأى يدلو على أ ن ا ل إ ن ك ا ر متعلق ب ا ل ر ؤ ي ة فلو كان مستورا فلم يره ولكن علم به فالمنصوص عن أ ح م د في أ ك ث ر الروايات أ ن ه لا يعرض له و أ ن ه لا يفتش على ما استراب به وعنه ر و ا ي ة أ خ ر ى أ ن ه يكشف المغطى إ ذ ا تحققه ولو سمع صوت غناء محرم أ و آ ل ا ت الملاهي وعلم المكان التي هي فيه ف إ ن ه ينكرها ل أ ن ه قد تحقق المنكر وعلم موضعه فهو كما راه نص عليه أ ح م د وقال مثل سفيان الثوري وغيره وهو داخل في التجسس المنهي عنه وقد قيل لابن مسعود إ ن فلانا تخطر لحيته خمرا فقال نهانا ل ل ه عن التجسس وقال القاضي أبو القاضي كتاب الأحكام السلطانية إن كان في المنكر الذي الاستسرار يعلى غلب على في في به إن ظنه باخبار ث ق ة عنه انتهاك ح ر م ة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جاز التجسس والاقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وان إ ن ك دون ذ ل كان في ل لم يجز التجسس عليه ولا الكشف ر ت ب ة يجز ع ه إنكاره والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه ف أ م ا المختلف فيه فمن أ ص ح ا ب ن ا من قال لا يجب إ ن ك ا ر ه على من فعله مجتهدا فيه أ و مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا واستثنى القاضي في ا ل أ ح ك ا م ا ل س ل ط ا ن ي ة ما ضعف فيه الخلاف وكان ذ ر ي ع ة إ ل ى محظور متفق عليه كرب النقد الخلاف فيه ضعيف وهو ذريعه إ ل ى ربا النساء المتفق على تحريمه وكنكاح المتعه فانه ذريعه إ ل ى الزنا وذكر عن ابي إ س ح ا ق بن شاق ا ل ل أ انه ذكر ان المتعه هي الزنا صراحا وعن ابن بطه انه قال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إ ذ ا كان قد ت أ و ل فيه ت أ و ي ل ا إ ل ا أ ن يكون قضى لرجل بعقد م ت ع ة أ و طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم ب ا ل م ر ا ج ع ة من غير زوج فحكمه مردود وعلى فاعله ا ل ع ق و ب ة والنكال والمنصوص وتأوله الإنكار على اللاعب بالشطرنج وتأوله القاضي على أحمد عن على من لعب تقليد من بها بغير اجتهاد أو تقليد صائغ أو و فدل ي ي ه عنه أنه نظر فإن المنصوص ح شارب ا ن الإنكار ب أبلغ مراتب ي ذ المختلف وإقامة الحد م فيه على أنه ا يفسق فدل بذلك ل عنده ع أ ن ه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه ل د ل ا ل ة ا ل س ن ة على تحريمه ولا يخرج فاعله ا ل م ت أ و ل من ا ل ع د ا ل ة بذلك والله أ ع ل م وكذلك نص أحمد على ا ل إ ن ك ا ر على من لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب الاختلاف ذلك في و ع ل م أ ن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ت ا ر ة يحمل عليه رجاء ثوابه و ت ا ر ة خوف العقاب في تركه و ت ا ر ة الغضب لله على انتهاك محارمه و ت ا ر ة ا ل ن ص ي ح ة للمؤمنين و ا ل ر ح م ة لهم ورجاء إ ن ق ا ذ ه م مما أ و ق ع و ا انفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ت ا ر ة يحمل عليه إ ج ل ا ل الله و إ ع ظ ا م ه ومحبته و أ ن ه أ ه ل أ ن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر و أ ن يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس و ا ل أ م و ا ل كما قال بعض السلف بعض وددت أ ن الخلق كلهم أ ط ا ع الله و إ ن لحمي قرض بالمقاريض وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمهما ل ل ه يقول ل أ ب ي ه وددت أ ن ي غلت بي وبك القدور في الله عز وجل ومن لحظ هذا المقام والذي المقام لحظ قبله هذا هان عليه كل ما يلقى من ا ل أ ذ ى في الله تعالى وربما دعا لمن آ ذ اذاه ه كما قال ل ك ل صلى ل ل ن ب ي ا ع لما ي ه و س ل ل م ضربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي ف إ ن ه م لا يعلمون وبكل حال يتعين الرفق في الإنكار الرفق قال سفيان الثوري لا ي أ م ر بالمعروف وينهى عن المنكر إ ل ا من كان فيه خصال ثلاث رفيق بما ي أ م ر رفيق بما ينهى بما عدل بما ي أ م ر عالم د ل ب م ينهى ع ا بما ي أ م ر عالم بما ينهى وقال أحمد الناس محتاجون إ ل ى مداراه ورفق ا ل أ م ر بالمعروف بلا غ ل ظ ة إ ل ا رجل معلن بالفسق فلا حرمه له قال وكان أ ص ح ا ب ا بن مسعود إ ذ ا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون وقال مهلا رحمكم الله مهلا رحمكم الله رحمكم رحمكم أحمد ي أ م ر بالرفق والخضوع ف إ ن أ س م ع و ه ما يكره لا يغضب فيكون يريد ينتصر لنفسه